اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون لهم بسمائهم قالوا قالوا ما أغمى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حبا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 قال يا قوم ليس بي att säga رسول من رب العالمين mig رسالات ربي att لكم ناصح för mig att säga att jag har för mig att säga att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 فَأْتِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ تِوَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي نِعْمَ مَعْكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً تتخذون من سهولها قصوراً وتنحطون الجبال بيوتاً وتنحطون الجبال بيوتاً فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.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 انظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كانت طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 قائمنا بالحق وأن تخير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا اللخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين. فتولى عن وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ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 ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذ ماهم بما كانوا يكسبون فأمن أهل القراء يأتيهم بأس نابيتو وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَىٰ اللَّهِ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عن الرجز لنؤمن أن لك ولنرسل معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بلغوه إذاهم ينكثون فانتقمنا منهم ف وطرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 det tarani, att du inte ser mig, men se till den gömde, så om det är en stål, så kommer du att se mig. Så när han sig när han sig han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 بما الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدته وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن الآيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.